بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مصطور في ربط نشور والبيت النعمور والسقف المرفوع والبحر النسمور إن عذاب ربك مواقح ما له من ذاته يوم تنور السماء يسير الجبال سيرا فوي من يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض ينعبون يوم يدحون إلى نار جهن من مدحا كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إس لوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء, سواء عليكم إنما تجدون ما تجزون ما كنتم تحملون إن المتقلة في جنات ونعيم فاشهين بما آساهم ربهم ووطاهم ربهم عذاب وَطَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُّهُ أَشْرَبُونَ كُلُّهُ أَشْرَبُونَ هَلِيَّاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَسْكِينٌ عَلَى سُرُرٍ مَطْفُوَفٍ وَدَوَجْنَاهُمْ بِحُورٍ هَلِيَّ وَاللَّذِينَ سبعتهم درييتهم بإيمان بإيمان أنحقن بهم درييتهم وما ألقناهم عملهم وما ألقناهم عملهم كل امرئ بما كسب رهيل وأمجدناهم بفاكهة ولحم مما يستهون يتنازعون فيها شأسا لا لغو فيها لا لغو فَقَعَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْغَمَامِ ثُمَّ يُغْرِقُهُمُ اللَّهُ بِذَنبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّتَنَا قبل في أهلنا مشبقين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم فمن الله علينا ووقعنا ووقعنا عذاب السموم. ندعوه إنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاه ولا نجنو شاعر نتردق به ريب الملون قل تردقوا فإن معكم من المتردسين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم مضارون أم يقولون تقوله بما يؤمنون فليأتوا بحديث Amen.